بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك إنا أن أنذِر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أن أنذِر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إن يا قوم إن لكم نذيرهم مبين قال يا قوم إن لكم نذيرهم مبين أن يعبدوا الله واتقواه وأطيعون أن يعبدوا الله واتقواه وأطيعون يغفر لكم, يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إلى أَجَلٍ مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر ان اجل اماني اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون, لو كنتم تعلمون قال رب دعوت قومي ليلا ونهارا قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا فلم يزدهم إنني كلما دعوتهم لتغفر لهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لَهُمْ جعلوا أصابعهم في أذانهم جعلوا أصابعهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا, واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم أعوذهم جهلا ثم انني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا ثم انني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا ويمددكم بأموالٍ وبنين ويُمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ويجعل لكم جن ساتي ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم, أطوارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا, كيف خلق الله سبع طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. وجعل وجعل الشمس سراجا والله أمباتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم, فيها ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض والله جعل لكم الأرض بساطا. لتسلكوا منها, سبلا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني, قال نوح الرب إنهم عصوني تبعوا من لم ماله إلا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم وقالوا لا تبرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا ولا سواه، ولا يغوت ويعوق ونصر، وَلَا ويعوق ونسرا وقد أضل كثيرا, كثيرا، ولا تزيد الضالمين إلا ضلالا. ولا تجد الظالمين الا ضلالا مما خطيئاتهم أغلقوا مما خطيئاتهم أغلقوا أغلقوا فأدخلوا نارا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح الرب لا تدر وقال نوح رب لا تذر لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تَدَوُّهُمْ يُظِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلَّا فَاجِرًا كَفَرَ وَلَا يَلِدُوا إلَّا فَاجِرًا كَفَرَ رَبِّ اغْفِرْ لِي, ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دَخَلَ بيتي مؤمنا وللمؤمنين, والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا ولا تزد الظالمين إلا تبارا